لا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْغَاوِيُونَ மிசி மா هما طب طب ما ورم رغينا على القاعده اغنوا ما ويها نواجثي وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا கல் கு تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها هؤلاء